انتظارك اللي كل الدنيا دار وبمدارك عايش الكون بقرارك بانتظارك اللي كل الدنيا دار وبمدارك عايش الكون بقرارك بانتظارك بانتظارك يا كل الدنيا دارت وبمدادك عايش الكون بقرارك بانتظارك بانتظارك يا مولاي يا اللي كل الدنيا دارت وبمدادك عايش الكون بقرارك وعلا يا رب يناداك تظهر وعلى كل تمر قلبنا تسمع بانتظارك بانتظارك يا مولاي يا صاحب الزمان يا حبيب قلوبنا متى نغاديك ونراويق الله الله بانتظارك بانتظارك اللي كل الدنيا دارت تسمع وبمدارها عايش الكون وعلى وعلى كل نسمة وموت يا بلادك انتظر وعلى كل نسمة يا بلادك انتظر بانتظارها بانتظارها يا شمس ليالي يا نجم يملي النهار وعلى اضيافك يا غالي قلبي قبل الدنيا دا جيت لك كوكب مشاعر وافكار بعكس المدى انتظر لوني ندهتك لو صحتك بالبدا صرحتك بقاع امنياتي شجره الثمور انتفا مره ارويها بدمعك مره يسقيها المراه زراعتها تبقى امنياتي شجره الثمور انتفا مره ارويها بدمعك مره يسقيها المراه ابدع معي منبع الغربه سنيني يا زرعي غاد اصبح من حنيني هذا جمعي منبع الغربه السنيني يا زرعي غاد اصبح من حنيني يا بستان الصبر يا بستان الصبر اعيد اعيد اعيد استاذ اعيد الى الشاعر استاذ ابو كرار الاحسائي اسمع يا شمس سكنت يا ليالي ويا يملي النهار وعلى اطيافك يا غالي قلبي قلبي, قلبي, قلبي داري الدنيا داه يا شمس ليالي يا نجم يملي النهار وعلى اطيافك يا غالي قلبي قبل الدنيا دا جيتي لكوكب لك مشاع وافتر بعكس المدار انتظر لوني ندهتك لو صحتك بالبداه زرعتك بقاع نياتي شجرت تسمور انتظار مرة اروي ابدماكي مرة اسقي هالمرا ازرعتك بقاع امنياتي شجرة ذمور <تصفيق> انتظار مرة اروي ابدماكي مرة اسقي هالمرا <تصفيق> هذا جمعي منبع الغربة سنيني وهذا زرعي هذا اصبح من حنيني هذا دمعي من بعر غربتي دي هذا زرعي بابا اصبح من حنيني يا بستان الصبر بانتظارك بانتظارك يا مولانا اصحبي وجدالك ولكن نسمته مو لو بنادك الله الله الله قلبي ناداك انتظارك اسمع لك حسين معبد معادك دخلت واسجدت بالشوق غريب يضمد من الشوق جرحه وانفتاح جرح جديد معبد بعد ابعادك دخلتا واشتدت بالشاقر يضم دن الشوق جرحي وانفتاح جرح جديد حيره المشتاق ناديه انا لا انت البعيد واشتعلت الشوق ثاني بلهفتان الحديد واحتراق شوقي بعاد جمرة الله تذوب وين حنا ظهر الاماني واسفل جيب ايد على ايه شوقي بعاد جمرة الله تذوب وين ظهر الاماني واسفل جيب ايد على حيرتني ياللي تيهت العوالي وتركتني شوقي مدفون المعالم حيرتني ياللي تيهت العوالي وتركتني شوقي مدفون المعالم تجري بسنين العمر intizara انتظار <تصفيق> انتظار وبالليال الفرجه اسراه وانتشب كاس الخيال ويتملب مالقاك في فكري واشعر بلحظه وصال وبالليال الفرجه اسراه وانتشب كاس الخيال ويتملب مالقاك في فكري واشعر بلحظه وصال واصحى من قفوة سنيني من وعد عالدنيا طار ولقى شمسك بين روحي اسمع تشرق وتبعث جلال لحد يقول انت غايب بين صحراء ورمال كل خليه حرة ساكن تروي كل جدب جلال لحد يقول انت غايب بين صحراء ورمال كل خليه حرا ساكن تروي كل جدب زلال من عرفتك زوجت حلمي في من فهمتك امجبك روحي معالي الأسر ناد... ريح الاسر قلبي ناداك اوعانه جت ريح الاسر قلبي ناداك انتظر بانتظارك بانتظارك الله لك كل حياتك في مدارك عايش كل قراره عمري على عيني عيني حاضر حاضر اعيد الختام بعد اكثر من هذا ولكن نسمة تموت يا بناداك انتظرك انتظاره الى الشاعر الاستاذ ابو كرار الاحسائي حبيبي والليالي الفرحه اسراح وانت شبكس الخيال يثمل بملقاك في فكري واشعر بلحظه توصا وبالليالي الفرحه اسراح وانتي شبكاس الخيال مثل بملقات فكرين وشعور بلحظه و وصا واصحى من غفوه سنيني من وعادات دنيا طاب ولقى الشمس كبين روحي تشرق وتبعد جلال لحد يقول انت غايب بين صحراء ورمال كل خليه حره ساكن تروي كل جدب زلا كل احد انت غاي بين صخره و رمال كل خليه ساكن تروي كل جدب زلا من عرفتك زوجت حلمي في من فهمتك انجبت روحي معاك لما عرفتك زوجت حلمي في علي من فهمك انجبك روحي مع عاندت ريح الأسر اه ريح الاسر ها قلب يناد ها قلبي يناداك انتظر من جبالك يا اسار الليل يمان عاش ولعت مسني هاشم بن رحمه نادى لحد يفكر سجين يا اسار الليل يمان عاش ولعت مسني هذي شمس الرحمان نادا لحد يفكر سجي يا اسار الليل يا من عشو العتمه السنين هذي شمس الرحمان نادا لحد يفكر سجي واعلى معبر التلاقي خلت صد وتربعين نعرف المهدي وجلاله نخيب شوقك في كل نفس موجود مهدي والفجر لابد يحيي مهدي معنى المحنا لهفا وسنين الحنين كل نفس موجود مهدي والفجر لابد يحيي المهدي معنى المحنا لهفا وسنين الحنين شينا احنا واش ضيعنا املنا وجرحنا فنان نبعوا ما سالنا لكن احنا واش ضيعنا املنا وجرحنا فنان نبعوا ما سالنا فالسماء ينفع عذر وهالسماء ينفع عذرها يا قلبي ناداك انتظر ها يا اسار الليل يا من عش ولعت سنين هذي شمس الرحمان نادت لحد يفكر سنجي وعلى معبر تلاقي قلت صد نعرف المهدي وجلاله نخش في شوق الدفي كل نفس موجود مهدي والفجر لابد يحيي المهدي معنا بالمحنا لهفه وسنين الحنين كل نفس موجود مهدي والفجر لابد يحيي المهدي معنا بالمحنا لهفه وسنين الحنين يا شيح نحنا ضيعنا املنا و جرحنا فانا ما سالنا يا شيح نحنا واش ضيعنا املنا و جرحنا فانا ما سالنا ها السماء ينفع عذر a bintezara